لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه النار إلا تحلت القسم تكلمنا عنه تكلمنا عنه المر المضي نعم نأخذ الحديث رقم 110 حديث رقم مئة في صحيح الأدب الرقم العام مئة عن أبي هريرة رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لا نقدر عليك في مجلسك فوعدنا يوما نأتيك فيه فقال موعد كنا ببيتي فلان أو ببيتي فلان فجاءهن لذلك الوعد أي أتاهن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموعد وكان فيما حدثهن ما من كنا امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة فقالت امرأة واثنان قال واثنان كل من البخاري كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده طبعا سهيل لا أحد درواة الحديث عشان تبقى فاهمة لن يشعر بقى بالمتن دمان بخير عاوز يقول أن سهيد أحد الرواة كان يتشدد في الحديث وفي حفظ الحديث يعني كان يأمر الطلب بإيه بحفظ الحديث في المجلس وكان ينهى عن كتابة الحديث في المجلس ليه حتى يعطي للطلب ملكة الحفظ ودي طبعا مسألة يعني كان قديما يعني كانت استلف رحمة الله عليهم كان استلف يحفظونا بسرعة شديدة الإمام البخاري رحمه الله كان يحفظ من أول مرة شيخ السلام تامية كذلك أغلب الحفاظ كانوا يحفظون من أول مرة طبعا يعني كان الإمام البخاري يضع يضعه على الصفحة المقابلة حتى لا تختلط عليه الصفحتان يعني سن يحفظ صفحة إيه؟ يعني يفتحش الكتاب كده وينظر فيه كليهما لأنها يحفظ الاثنين، كان يضع عدو على, على الإيه الصفحة المقابلة وأحفظ هذه واحفظ من مرة واحدة وطبعا القصة مشهورة قصة المبخاري مع لما دخلني يسوع مشهورة القصة دي طبعا لما خلطوا له الأحاديث وإحنا ذكرناها قبل ذلك المهم إنه هنا جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا نقدرو عليك في مجلسك نسألن كان يحدث الصحابة رضي الله عنهم ويخبرهم بما كان وبما سيكون بعد علم الله تبارك وتعالى له فالنساء أردنا أن يشتركنا في هذا الفضل وأن يشاركنا فيه فهذه المرأة تقول يا رسول الله إننا لا نقدر عليك في مجلسك لأن الرجال يتزحمن عليه صلى الله عليه وسلم فكان المرأة لا تختلط برجال فوعدنا يوما نأتك فيه ودي من فقه هذه المرأة أنها طلبت للنساء أن يخص النساء بالتعليم وبالموعظة وهذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص النساء بالموعظة كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب العيد ذكر ناس ثم ذهب إلى النساء وذكرهن ووعظهن كما في الحديث المشهور لأن المرأة الأصل يعني تتكاتف كتفا بكتف مع الرجل في طلب العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم طبعا الأصل أن النساء شقائك الرجال في الأحكام فكذلك طلب العلم فريض على كل مسلمة وهذا مفهوم الحديث في رواية في هذا الحديث طلب العلم فريض على كل مسلم ومسلمة زادت مسلمة هذه ضعيفة لا تصح ضعيفة ولكن يبدو أن بعض الراحة اضطها أو وضعها من دبء المفهوم وطبعا طلب العلم العيني على المرأة هو هذا الواجب عليها, واجب عليها العلم العيني والعلم العيني إذا قصرت فيه تأثم وللأسف يعني كثير من الناس لا يهتم بيزير القضية مع المرأة قضية العلم, قضية العلم لا يهتم ما فيش اهتمام بجانب المرأة مع أن دور المرأة دارز على مر العصور القرون وإحنا نعلم جيدا أن المرأة جديرة بأن تبني أمة أو تهدم أمة أنا إذا أردت أن تبني أمة من الرجال صلت عليها مرأة ولكن تكون امرأة عاقلة حكيمة ولذلك يعني لو عدنا احنا طبعا ذكرنا بعض هذا الكلام قبل ذلك اختيار المرأة الصالحة اختيار المرأة الفاهمة يكون فاهمة وعندها صلاح وعندها ثقة وعندها بعض العلم هذا يفيد في تربية الأبناء ولما ترى هؤلاء الجبال الرواسي كالبخاري ولمام احمد ولمام مالك كل هؤلاء ربتهم أمهاتهم فلا التأنيفي لإسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال انت لا تفخر أن أنت ذكر أو ذكر بغير علم بغير علم لا العلم هو الذي يرفع صاحبه ودي سبحان الملك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم أدرجاء العلم يرفع صاحبه لدرجة عجيبة جدا تجد أن الله تبارك وتعالى يكرمه في كل وقت وحيد وما يهينه أبدا وما يهن الله فما له من مكرن فالعالم أو طالب العلم الله إذا عامل طبعا بعلمه الله عز وجل يرفعه بهذا العلم الدرجات في الدنيا قبل الآخر فالمرأة أرادت أن تشارك رجال في هذا الباب فأرادت أن تزاحم رجال في باب العلم فطلبت من الإسلام ذلك ولذلك نحن نقول لابد أن يكون في دروس خاصة بالمرأة خاصة بالمرأة نتكلم فيها عن خصائص المرأة الأشياء التي تخص المرأة يعني في بعض الأخوات جزاه الله خيرا كتعاملة دورة ما لا يسع المسلم جهله فطبعا أنا أعجب بمثل هذه الأفكار جدا ليه يعني دي فروض عينية ما لا يسع المسلم جهله دي فروض إيه عينية فهي أرادت أن تفيد النساء بذلك ففكرة جيدة جدا أنها أن يكون فيه, فيه حاجات خاصة بالمرأة لسهما كما قلت طبعا نحن نرى الجهل العريض المطبق المركب في أمة النسلم اليوم ونحن نحتاج من يساعد في هذا الباب المرأة لابد أن تخص أو يخص لها يوم أو يومين مثلا حسب الحاجة فهذه المرأة زكية وفاطنة طلبت أن وسلم ذلك أن يخصها أو يخص النساء بالتعليم أو بدرس خاص بها عليكم برضه مش اوطراقه يا خطوه دي لهن يوما في بيت فلان بيت أحد الصحابة رضي الله عنه طبعا ده برضه دليل إنه يخصص مكان للنساء للتعليم يخصص مكان للنساء للتعليم وطبعا نحنا يعني الأصل ما يكونش فيه اختلاط ولا خلوة يعني ممكن يكون في ستار مضروب بين الشيخ وبين طلبات وإن كان نساء في مكان منفصل بأفضل أفضل سد للزريعة والفتن تكسر الفتنة تكثر لا سيما في مثل هذه الأزمنة مع التساهل في مثل هذه الأحكام. أن بعض الناس يعني أسمع فيما أسمع أن هنا عندنا هنا رجل ادعى رسالة دع رسالة نوع رسول، رسول يعني نفس لما كانش رسول خاتم بل كان نبيا خاتما صلى الله عليه وسلم أما رسالة لأ فهو دع نفسه إنه رسول إني اسمه أحمد. والله عز وجل ذكر على لسان عيسى عليه السلام وثم من بعدي اسمه أحمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره سمته سمت الملتزمين صاحب لحية وقميص قصير وبيلبس طوائي الشاهد أن هذا الرجل يجمع النساء والرجال في صعيد واحد في مكان واحد يجلسون مع بعض الشقة طول النهار وبيدهر يسأل الكل منهجه الجديد وما أدري هل وصل عفن العفن الفكري إلى هذا الحد وهل وصل إلى العقل ضعف العقل في الفهم إلى هذا الحد أن رجل يدعي رسالة ونفسه يتتابعه ومنتقبات وملتحين يعني كل الأتباعه أصحاب لحى ومنتقبات ولفسه سود في سود عشان من الأول يا يعني الفهم عن الله ورسوله من أعظم النعم لو سُلب الإنسان والفهم خير فيه، ندي من الله تبارك وتعالى. الله المستعان صلى الله عليه وآله الشاهد أن يسلم خص لهن يوما في مكان، فجأة لذلك. طبعا إخواننا في نقطة أحب أننا ننبه عليها إن في بعض الناس يشعر إنه هو إيه يعني مهما طلب العلم مش يحصل. عنده نهزمية نفسية. يعني هو بيزاكر واجتهد. قلنا كل ما حصل مش أقدر. مش أقدر إيه يقاوم مش أقدر يوازب على الطلب فدا أنا بسمي بسمي تثبيت بيصبت نفسه بنفسه فدا عمره ما هيرتفع أبدا عمره هيرتفع لازم يكون عندك عندك ثقة في نفسك وأنت تذاكر الثقة لازم يكون في ثقة إن أنت فاهم وتعيد المسألة مرة واثنين وثلاثة ونستعص عليك أمر أدعو ربك تبارك وتعالى بالتسير بعض الناس برضو بيقول إنه كبر في السن خلاص مش قادر يتعلم ولا يقدر يعطي نقول طالما أن فيك نفس يخرج ويدخل وتستطيع أن تحصل يلزمك أن تحصل لو المسألة القضية ليست بالسن رب صغير حاز ما لم يحوزه الكبير يعني أبو الوفاء بن عقيل كان بلغ فوق الثمانين سنة وكان طبعا صاحب كتاب الفنون فاكدنا قلت لكم قبل لكذا صاحب كتاب الفنون ألفه في ثمانمائة مجلدة ثمنمائة مجلدة يعني الزهب يقول لو أن الوفاء خرج من بطن أمه منذ أن خرج من بطن أمه أخذ يسطر هذا الكتاب إلى أن مات ما فرغ منه عاوز أتكلم على بركة الوقت الله عز وجل أعطاه بركة في الوقت فابولوفاء بن عقيل يقول أنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من ساعات عمري وإني أراني وأنا في عصر الثمانين أفضل مما كنت وأنا ابن عشرين يعني شوفت فوق 8 سنة كان أفضل في الطلب والتحصيل أفضل ما كان هو عنده 20 سنة عشان كده يعني لابد ان أنت تبث في نفسك روح الأمل طالما أنت فيك نفس يبقى تستطيع أن تحصل وتأتي بالأجور وخير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله فنصأ الله أن يجعلنا من الصنف الأول أن يطلل في عملنا ويحسن في عملنا فأنت طالما أنت تستطيع عندك بز وعندك عطاء لا تستصعب القضية تقول لنا إن خلاص كبير سني ولا أستطيع أقول لك لا اجتهد ولا ولأنت موت وأنت عالم بمسألة خير من أن تلقى, أن تلقى الله تارك وتعالى وأنت جاهل بها لأن بعض الناس برضو يطلب العلم عند سن متأخر يقول خلاص أنا فاتني القطار نقول له لا لست أدرك ابن حزم الأندلسي بدأ يطلب العلم عنده كم سنة؟ 26 سنة طبعا كانوا أقرانوا كلهم بطلب العلم وعندهم سبع ثمان سنين بقى يبدأ يحفظ القرآن ويبدأ يتعلم العربية والنظم والنثر وما شابه ذلك لغاية ما بيصير بقى عنده 17 سنة ويبدأ بقى يدرس ابن 17 سنة النهاردة لا يحسن أن يدخل خلاء لا يحسن ما يعرفش أذكار الخلاء ايه وعنده تفاهة أو تفاهات البخاري تصدر للتدريس هو أو الفتية وهو عنده 16 عاما البخاري 16 سنة رحمه الله عليه وغير الكثير الكثير إن هذه الأمة أمة ولود فابن حزم الأندلسي طلب العلم عنه 26 سنة صار مين؟ إمام المذب الظاهر فالإنسان ما يستصعب القضية أو يقول لنا كابر سني وأننا خلاص الوقت فات ده لسان العاجز لابد أنت يكون عندك إرادة عندك همة عندك قوة في تصل العلم الشرعي في بعض الناس ربنا فتح عليها ممكن يحصل المالم يحصله غيره يعني ممكن يحصل يوعد ساعتين ثلاثة على الكتاب ويحصل المالم يحصله غيره في شهر وذلك فضل الله ما يشاء أنا أرى إن هو لو يستطيع ذلك وحرم نفسه من هذا الباب يأسم شرعه فلابد أن يجتهد إلى المناد عن الإمام أحمد مع أنه كان إمام المسلمين كان يذهب ويحضر المجالس العلم ومجالس الذكر فلما كان يسأل عن ذلك يقول إيه؟ مع المحبرة إلى المقبرة سأظل ان أنا أكتب هذا العلم وأتعلم هذا العلم إله المقبرة لأن العلم لا منتهى له العلم الشرعي لا منتهى له ومهما حصل الإنسان من العلوم وما أتيته من العلم إلا قليلة وطبعا يعني أنتو كلك عارفين فضل العلم والعلماء وما شابه ذلك فأنا عاوز أقول إنسان ما يستصعبش القضية أو أن هو يثبت نفسه أو أن هو يعني يحقر من شأن نفسه لا لابد أن يكون عندك دفع يكون عندك وعندك دوافع أن أنت تحصل بها العلم الشرعي، فانت لو كبير ممكن تحصل المعلم حصلنا الصغير ودي مسألة معروفة على فكرة، يعني كل ما في السن كل ما يكون العقل نضج أكثر وأكثر، كل ما بتحست بالمسؤولية أكثر وأكثر، كل ما بتحست أنت تريد أن تحصل أكثر وأكثر فهمك يزيد، لما بيجي فهمك بيزيد، لا سيما مع البذل والعطاء، فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وزجات العلم إيه؟ تدريسه. أنت كلما تدارس هذا العلم الشرعي الله تبارك وتعالى أنفعك به وتنفع به غيرك وإنت نفسك بتزداد قوة علمية تزيد يوم عن يوم فالمرأة أردت أن شرك الرجال في هذا الباب فجاءهن لذلك الوعد وكان فيما حدثهن وما من كل مرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة شوف الاحتساب بقى الصبر عند المصيبة صبر عند المصيبة تكلمنا عنه فقالت مرأة واثنتان قال قال أو اثنان قال واثنان طبعا في فضل الصبر عند المصيبة واحنا تكلمنا كما قلت قبل هنروح للباب رقم 71 في الصحيح رقم 82 في ترتيب العام حديث رقم 117 في صحيح رقم 157 في ترتيب العام عن عبد الله هو مسعود رضي الله عنه اللي هو باب الأول بابه حسن الملكة حسن الملكة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضربوا المسلمين طبعا أول ما قرأت عنوان الباب وقع في نفسي حسن الملكة فقلت في نفسي قبل أن أقرأ الحديث قلت في نفسي حسن الملكة كل إنسان فينا عنده ملكة فلابد ان هو يوظف هذه الملكة فيما يحسن ده اللي جيش زهري فلما قرأت الحديث إيه؟ لما قرأت الحديث تعجبت فقلت فين حسن الملكة هنا ففهمت المراد يعني مراد البخاري حسن الملكة طيب فين المربأ من الباب تبويب ولا تضربه المسلمين طبعا المقصود ولا تضربين العبيد والإماء أو ما تملكون من الخدم مثلا فشفت التبويب عالي جدا بالنسبة للحديث اللي حط الإمام بخاري وده دليل إنه هو فاهم وعالي جدا وراقي جدا ولذلك الإمام بخاري له حسن تبويب عالي ويظهر منه ااا فقهه يظهر منه فقه الإمام بخاري من تبويب نفسه وتبويب الإمام بخاري أعيا العلماء من بعد يعني عشان تجي كده تلاقي الإمام بخاري هو أجيب الداعي ولا ترد الهديته ولا تضرب المسلم وفي الباب لك حسن الملك ده دليل ايه اخوانا يعني هو حط حاجة كده ملاش علاقة بالكلام خالص فين الكلام اللي بيان حسن الملكة الملكة هنا من تملك اللي انت تملكه ايوه شوف يعني شوف شوف صفقة علي جدا من الإمام رحمة الله عليه يقال فلان حسن الملكة اذا كان حسن الصنيع الى مماليكه الى ما يملك يعني طبعا مليك الآن في ناس مفيش مملك الآن مفيش عبيد ولكن فيه خادم مثلا ممكن ناس يعني يأتي بخادم ليخدمه فهنا الحديث عن المسلم قال أجيب الداعي الداعي طبعا هنا الدعوة إلى الولائم وإلى الطعام وما شبه ذلك وطبعا حق المسلم على المسلم ستة أو خمس حسب رواية منها إجابة الإيه إجابة الدعوة يعني لو أن أخاك دعاك إلى طعام فلبي بعض الناس يعني أنا أعرف هذا الأمر يعني الأغنياء لا يدعون إلا الأغنياء والغني لا يذهب إلا إلى غنيه فإن دعاه فقير لا يذهب وهذا يكون في كسر لقلوب الفقراء يعني الفقير لو دعاك إلى طعام أجبهه فإن لم تجبه ينكسر قلبه, ينكسر قلبه يعني بعض الناس ألها لي قبل ذلك أننا يعني بدعي فلان وفلان مثلا ولا يلبون لا يجيبون الدعوة لأني فقير وبكى قال إن أنا فقير محدش يعني يرضأتيني وده حال الناس فعلا ده فعلا حال الناس الغني تجد الناس كلها حوله ولذلك العلماء يقولون أو الخواص يقولون قيمة المرء فيما يطلب قيمة المرء فيما يطلب والعوام يقولون قيمة المرء فيما يحسن وده كلام شيخ الإسلام تيمين قيمتك ما تطلب وصلت انت بتطلب ايه الجنة قيمتك بقدر طلبك للجنة والناس او العام ما يقولون قيمة المرء فيما يحسن دكتور مهندس، ضابط، ها؟ يحسن في الطب لان الناس كلها أو غني صاحب مال تجد الناس كلها تلتف حوله ولو افتقر هذا الغني لتخلى الناس كلهم عنه حتى أقرب مقربين إليه الذين كانوا يستفيدون منه كانوا يستفيدون أمواله هم دول اللي بيتخلوا عنه فالأصل في الإنسان يجيب الداعي سواء كان غنيا أو فقيرا بل أنا أرى والله أعلم وأنا الحمد لله أفعل ذلك لا أجيب دعوة الأغنياء لا أحب ذلك لو أحب أن أنا أذهب إلى الأغنياء إنما الفقراء هذا أولى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع الفقراء المسكين عبد الله بن عمر كان ليأكل إلا وعلى مائلته مسكين أو فقير فإن لم يجد لا يأكل ويذهب إليهم ويأكل معهم لأن في, في استكانة الله تبارك وتعالى حتى والله أعلم نرى أن الطعام بيبقى فيه بركة كن في البركة لأن الفقير والمسكين من الممكن أن يدعو لك ممكن بانكساره وبين الله تبارك وتعالى بسبب الفقر والمسكنة يدعو لك دعوة تستجاب أما الغني فبيعنده نوع من أنواع الكبرياء وافتخر بذلك أنا شفت مرة عن فيسبوك رجل عامل وليمة أكبر صنية في العالم صنعت مخصوص له يعني مش عاوز أجزم إنها ممكن طول بطول المسجد وكلها معمولة الكبسة تون غدا توش هقول ماشي ممكن نفتحه <في> صدق، <ماشي> فالرجل عمل كفته كلها دير مدور خرفان مشوي، خروف كامل مشوي، وفي النص جمل جمل مشوي وداخله حشيه خرفان، واللي قاعدين على الصندوق خرابطة العشرة مثلا أو خمستاش ممكن أحدكم كل رأيه على الفيسبوك. طبعاً اللي حطها أعيام أزمة لازمات اللي فاتت للأمة دي اللي هي الصومال وسوريا فقال انظروا إلى العرب يعني شوف العرب يفتخروا بإيه وإخوانهم بيقتلوا فيهن ويزبحوا فيهن ومشتقينوا قوتة يومهن طبعاً جابوا مناظر شديدة فأنا طبعاً يعني يعني مش عاوزين نقول مش عاوزين نحسل للناس دي يعني ولكن عاوز أقول يا إخوانا شوفي اهتمام أصحاب الأموال بإيهن صحاب الأموال ينتقلون من طرف إلى آخر يعني طرف طعام وشراب ونزه ويسافر هنا وهناك وفي ناس بيطوفوا العالم كله بسبب الأموال هذه قضية انه, أنه لم يوظف ماله في طاعة الله تبارك وتعالى فالشاهد أن الأغنياء لما ترع عندهم بتبقى أنت تصعر بشيء في صدرك بخلاف الفقراء بتنبصد معهم جدا وبتاكل معهم بقى. كان حد, حد دعوة. هل يلزم من تلبيه الدعوة ان اكل هل يلزم من تلبية دعاء أكل؟ لا يلزم، لا يلزم، لأن كثير جدا من الإخوة يقول أنا صايم بس هفطر عشان فلان دعاني، أقول له لا أمسك ولبي دعوته، وقل إني ممسك وإني صائم، خفت على نفسك الرياء فكل، يبقى هذا الضابط خفت على نفسك الرياء كل، حتى يعني لا تحمد بهذا الفعل ويضيع عملك. أما إجابة الدعوة وإخواننا ليس معناها إن أنا لابد أن أأكل يعني في فعل البلاد كنت بدي محاضرات مستمرة فكان عدد الحضور زي كده 5-16 بكثير في يوم من الأيام كان يعني الإخوة صنعوا إفطار لقيت ما يقرب من 70-80 يعني كنا 5-6 في الدرس والمفروض أننا أهد محاضرة بعد الإفطار فلقيت ما يقرب من 70-80 واصل حل 100 مثلا فقلت ما شاء الله خلاص كله محاضرة <تصفيق> نعمل وليمه طالما كده الناس بتيجي على الأكل ودي طبعا يعني الناس دائما عاوزه يتهموننا انا ان احنا كده ان احنا في الأكل والشرب عندنا مصارعه وطبعا الناس كلام باطل يعني ان عليهم قولهم يعني الحمد لله ال... الواقع خير شاهد يعني الواقع خير شاهد ان احنا الحمد لله مش بطعبطون احنا مش بطعبطون الالوام بقى بيأخذوا بقى من بعض التصرفات الفردية يقول لك هم يعني ناس كلهم تخان ممكن انا تخين من اجل علاج باخده مثلا بينفخ مثلاً يعني. انت عارف حاجه تخين لان باعد كتير مثلاً. لا يقول لك لا اصل ما شاء الله عليهم طبعا بيقولوا كلام ناس الله ما لست أك أتكلم عنه أنا كنت لسه أتكلم عن العرس أو الوليمة لو فيها مخالفات لا يجوز أن أنا أجيب كانت الوليمة فيها مخالفات لا يجوز أن أجيب الداعي هنا لأن الإجابة الدعوة في طاعة اللصون وتعالى وليس في المعصية فممكن بعض الناس مثلاً يعمل إيه يعمل الوليمة قبل الفرح بيوم مثلاً وليمة العرس قبل الفرح بيوم هل أشارك أم لا؟ أنا لو أعلم أن هذا الفرح سيقام في معصيد الله تبارك وتعالى لا أشك حتى لو أبلاب يوم لأن هذا إقرار من عارف أنا عارف أن الولي ما يخونا مفهاش من عارف كون أن أنا أروح لهذا الرجل الذي سيصنع بعد يوم أو يومين أو ثلاثة حاجة فيها مخالفات شرعية وكأني أقول له ربنا بارك لك فيما تصنع أنا أرى لا ما ما أحترم لكم. ما تقولي ليش بقى الأب هنا وجابت الدعوة وجبها لا. أقول إن طالما فيها اسم سيلحق به ولو فيما بعد لا أشاركه. حتى لو جارك حتى لو جارك ده طا دا أنا لا ألزمكم به. يعني طبعا في بعض الناس يقول لا طلما فيش مخالفات دلوقتي أنا ما حكى إنه فيش مخالفات دلوقتي أو إنه هو من الممكن جارك يزعل. لو أنت ما أجبتش الدعوة يزعل ولكن ممكن برضو أجيب الدعوة أن أنا أعتذر له مش لازم أكل أعتذر له بأي عذر، ده مذهب يا أخواني لا ألزم به أحدا من الناس هذا رأي طبعا قبل الرفض طبعا وأي أحد يرفض على عين والرأس لا يوجد قضية أبدا ولكن أرى أنه لابد أن يكون في مفاصلة هو نفسه لا يستحي أبدا أن يقول لك كلاما في وجهك لو كان يوافق كلام الله وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ممكن يرد عليه بقوة وأهل الباطل لا يستحون من باطلهم أهل الباطل لا يستحيون من باطلهم ويتكلمون بكل قوة صح راعك لم يرعك ما التفتش إليك أصلا فلماذا أهل الحق يسكتون عن الحق ولا يجهرون به يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو ما انا أنا صاحب حق لماذا لا أنكر عليه وقول له الطاق الله عز وجل ستبدأ حياتك بمعصية الله عز وجل ولا عشان الأكلة مش هقول له ممكن عشان أكلة مش هقول له إنه هيزعل الأخ ما شاء الله يقول له بعد ما يأكل إيه رأيكم هو خرج من الموضوع هيقول له بعد ما يأكل طب ما يطعم الفم تستحي العين ممكن تستحي ان انت تقوله بعد ما تأكل لانه أطعمك وألقمك صح ممكن تستحي انما لو قبل الاكل متهياء اللي ممكن تتكلم من غير حياء لانه لو زعل منك له طب سلام عليكم اهل الباطل لما انت بيزعل منك لك روح غور في دهية صح وبتكلم بالباطل بكل قوة فلماذا يسكت اهل الحق مش دي امانة والنسلم يقول الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولختابه ولرسوله ولئمة المسلمين وعامتهم فليس معنى ذلك اننا اتركه من اجل ان هو جار او مشابه ذلك انصحوا اللي اتركه وحيانا تخيالوا ان الواحد انا بلاع عرس وفيه فيه طبل وصمر وكده احيان الواحد من شدة الغيظ اللي عاوز يخش في الافرح دي طبعا مش عشان هنة طبعا طبعا عشان تأمر بمعروفة تاني عن المنكر ودي مسألة في يعني أنا جربت أعملها كتير فعلا الإنسان ضعيف أتحجم في حاجة تحجمني وتلجمني سبحانه الملك وفعلها بعض الشيوخ في بلدة من بلدان كان شيخ كبير في السن بقى غيرنا يعني كان رجل كبير كان في مجلس فسمع طبل وزمر ورقص ومشابه ذلك فقال لهم إيه ده قالوا ده مرقصة مرقص يعني بتاع رجل فتحه في رقصين ورقصات والناس بتروح تتفرج قال هي بينا نامر بالمعروف وننهى الله الطلب طبعا طال كان قال له لا يا شيخ صعب جدا في الناس يعني زي البفجيه مثلا ما في بوديجارد وبتاع والحاجات دي كلها موجودة هناك قال لا والله كيف نرى المنكر ونسكت عنه فالمهم ان ما معرفوش يهدوا الشيخ ده كان كبير في السن والله لا حتى لو أسأل بينات لا توركت عادة فذهب فأتي بصاحب المركز، قال له نعاوز أخش أنصح الناس دي قال له نعم خش فين عم انت بوز الدنيا قال له طبعا سأسألك سؤال أنت بتكسب كم في الليلة قال له انت مالك قال له اسمع لنا أقول لك علي بتكسب كم في الليلة مثلا عشر تلف جنيه قال له خلاص أنا هأجر منك هذا المركز غدا بس اترك الناس يدخل لنا المرقز كعاداتهم وأنا أقر منك هدفع لك العشرة آلاف جنيه أنا بدي مثل هو طبعا مش عشرة جنيه أنا بدي مثل ففي اليوم الثاني ذهب هذا الرجل واعتر الرجل أقرت الليلة كاملة ودخل طبعا في ستار فالناس كلها دخلت هذا المرقص خلاص وقت الرقص هيشتغل فتح الستار فوجدوا شيخا كبيرا يجلس على المسرح. اول ما شافوه طبعا كل الايه الناس هيجيوا قعدوا تضحك وتصفر ظنوا هندية ايه صاحب المرقص عمل لهم ايه نمره واحد شيخ فيها استهزاء وفيها ضحك بالشيوخ وكده فاخذ تكلم يا احمد الله طارق تعالى واسنع عليه واهله فالناس لما سمعوا كده بداوا ايه ييجوا اكتر ايه ده ايه ده احنا فين احنا دافعين فلوس عشان تيجي تجيب شيخ يشاء العليم القدير أن يقوم رده للمنصة هؤلاء ويقول إيه اسكتوا خلينا نسمعه ويشوفه ويقوله رجل من إيه من الرقصين والرقصاء يعني ربنا تبارك تعالى أنتقوا فلما سكت الكل بدأ الشيخ هذا يتكلم فتكلم بكلام بليغ أبكى كل من في المرقص فلما بكى الكل أعلنوا توبتهم الله تبارك تعالى فصاحب المرقص لما رأى ذلك بكى بكاء شديدا وأعلن توبته وقلب هذا المرقص إلى مسجد شوف يعني إياه ليتانا يكون عندنا قوة في الأمر معروف نعم نكر بذيط طريقة وطبعا هو رجل حكيم ودخل مدخل جميل جدا للناس بحسن ويجذبهم بخلاف بقى طبعا اللي واخدين القضية بالدراع ده ذهبوا الآن وكسروا المرقص ده إيه يحصل تخيل أن بالكلام الكلام تاب على يديه كل هؤلاء لو كان دخل بقى أخوانا اللي بيقول الأمر معروف على المنكر بالقوة ودخل وكسروا هذا المسرح أو هذا المرقص إيه اللي هيحصل انظر لحجم الفتن الحجم المفاسد التي تقع انظر إلى التعويضات اللي تعوض الدولة لصح هذا المرقص انظر ذا بتبقى أضعف مضعفة ثم أنه وزال المنكر بمنكر أشد منه فيحرم عليه الأمر معروف على المنكر حينها إن ده كلام العلماء من أنكر المنكر وأبدل منه وأبدل وأبدله بمنكر أعظم منه فيأثم فحرام عليه شر يحرم عليه شر ثم إن الدعوة ترجع للإيه للوراء واحد هذا الأنوك تافه اسمه زفت الطين ده تو في عكاشه الأ الأولاد بيقولوا إنه يقول إن إحنا عاوزين نخل المنتقبات يكشفوا وجوههم في الشارع عشان نشوف لأمين المتزمدين ومن اللي معنا ومن اللي علينا فيعني طبعاً هي دي فكرة بتقال. بعد كده تبقى واقع. يبقى واقع. ما هو يعني إيه؟ لما يزن على الدماغ بقى والشعب بتاعنا شعب همجي إلا من رحم الله بيستوعبه المسألة بدل ما كانت بحكي وهزار بقى تجد مش كده؟ مع الرجل ده بزداد. كان كله بخش يتحك وهزر قلت بجد ليه؟ لأنه كان بيرسم مخطط بيرسموله مخطط بيطلع يقوله وهو ده اللي هيحصل فكانه تنبأ الغيب فكاد الناس كلها تقول ده أهبل الأهبل ده بقى أعقل واحد في الدولة دلوقتي فده لما يرمي فكرة زي كده دلوقتي بعد كده أي اللي يحصل هتتخمر طبعا أرجو أن الكلام لا ينشر الكلام يعني إحنا بنقوله عاوز أقول لك شوف التخطيط ماشي ازاي والإخوة للأسف الشديد أكتر ناس بتتكلم في القضاء دي بيختبروكم بيرميلك الطعم شوف أنت هتقبل ولا لا زي سألت المساجد واحد دي متكلمني هو شيخ الإسلام تقفلي لا والله ما تقفل يعني المسجد ما تقفلش تقول لا أهبر المسجد ما تقفلش والنازل أنا ان شاء الله رايح المسجد ألص الإخوة بتقول شيخ الإسلام تقفل طب الإخوة تقول الكلام ده ليه وبنان عن إيه وليه قالوا تقفل فهو بقى الإخوة تطلع حاجة زي كده يقوم همه تيجي الفكرة في الدماغ. طب يلا حبيبي أنت وهو على بيتكم إنما لأ لو نمسك لسنة شوية ومنزعش كل الأخبار هنفتح بس احنا ما نعرفش احنا ما نعرفش والسلفيين على وجه الخصوص ما عرفوش نمسك كل سنته ما احترام لكم نمسكش السنته أبدا ولذلك انت إذا أردت أن تنفر خبرا قوله الأخ تقوله يقولك سرك كبير والله لن أخبر بها أحدا قبل ما توصل للبيت تلاقي 90 مية مية وعشرين بيكلموك عن الخبر قبل ما توصل البيت وده آفة ما نعرفش نضبط نفسنا بضوابط الشرع. إحنا لو نضبط أنفسنا لو إحنا بقى ربنا تربية صحيحة هننسك ألسنتنا نضبط أنفسنا ولكن للأسف شديد كنت دايما أقول تربية تربية تربية ما تغتروش باللي بيحصل ما تغتروش باللي بيحصل ما تغتروش باللي بيحصل قبل كده القضية تحتاج مننا فهم أوسع من كده فهم واسع جدا وفهم عالي جدا لأن أنت دلوقتي في مجتمع كله غشوم قضية مش قضية سين وصاد وعين القضية أن العلمانين والليبراليين في بلادنا هم قلة وليسوا كثرة ولكن استطاعوا أن يصلوا للناس بعد وصولك أنت لهم برغم من ذلك سلبوا البشاطة من تحت قدميك لأنهم دخلوا للناس من أو بطرق ملتوية أشباعوا رغبة الناس بأشياء فعلا الناس بيستنكرها وطبعا نظر أن في بعض الأخوة يتعامل أو يتصرف بعض التصرفات الخاطئة هو ده اللي خلى الإعلام يمسك عليها وبدأ الناس كلها تتهم الكل بالجزء للأسف الشديد بعض التصرفات الخاطئة واحد يجتهد رأيه يطلع تكلم بكلام أطلا هو مخالف لكتاب العز وجل وسنة المسلم هو ده رأيه هو ده فكره هو ده اعتقاده مقتنع به وطلع يبثه في وسط الناس إيه اللي بيحصل بييجب نتيجة عكسية تنقلب الأمور عليك تنقلب على الدعوة بعد ذلك فالفاهم فعلا والله نعمل والله يا أخواننا الفاهم نعمل وأنا قلت قبل ذلك إن الفاهم لقتي إلا عن طريق العلم العلم العلم سلاح والله يا أخواننا فيه مثل زي المحن فتجد الأخ بقى بالكلام ويتكلم وأخ يبلغ اتنين واتنين يبلغ اربعة وتبصد الفيسبوك كله شغال على الغش والكذب وما فيش واحد يطلع يستوثق من الخبر إن جاءكم فاسقكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم هل يجوز أن تستوثق من خبر الثقة؟ هو ثقة مؤمن صادق معروف بصدقه هل يجوز أن تستوثق من خبره؟ لا الصدق هو في ابتداء هل يجوز بقى بأننا تبين الخبر المؤمن ما الدليله واقع مشهورة أبو موسى سيدنا عمر مع أبو موسى ليش لما ذهب يستأزن أبو موسى ذهب يستأزن على عمر فاستأزن ثلاثا فلم يجيبه فانصرف فقال عمر من قالوا أبو موسى فنادى قال لماذا انصرفت قال وسلم يقول الاستئذان ثلاثا قال الاستئذان ثلاثا ائتني بشيء شوف هل بيتهم ابو موسى لا هيقول لك بقى هيبرر موقفه رضي الله عنه وارضا فيذهب ابو موسى رضي الله عنه وارضا ويأتي باب سعيد الخدري وكان اصغر القوم فيقول اشهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال انا لم اتهمك ولكن الأمر شديد شوف يعني ينزل عليه جديد وعمر ضل عنه يخفى عليه سنة الاستئذان ومن في الناس كعمر أنت بقى يا ابن أول امبارح هتعرف كل الأحكام اللي خافية على كل علماء أما تقول أنت بتعام بارح أنت ولا بتعام أول مبارح أنت هتدرك فقه الواقع زي العالم اللي قاله مثلا 30-40 سنة في الدعوة هتدركه والله أبداً مهنة عملت لن تدركه وأنا بقول والله يوم ما بستثنيش لأننا عارف الشباب عنده عنده نوع حمية عنده نوع عصبية ولا سيما أنه ممكن يتعصب لرأيه أو لرأيه من يميله إليه تعصب وعندهه ساعة صدر لانه ما عندهه علم الجهل الجهل ولا مسيطر عليه فيأتي بقى الأخبار على الفيسبوك والإخوة. الإخوة الإخوة بزدات أنا بدأي جداً جداً يا أخي أنت عندك عقل استوصك أولاً أنا في بعض الناس كان يقول لي فلان قال، أقول له شفته يقول لي لا أقول طب يا ريت طالما قال هات هات الكلام لي حتى أراه بعيني وأسمعه بأذني وأسعدت أبني أنا لن أتهم أحد على الإطلاق بفضل الله وتعالى من أول وأهلة حتى لو كان هو مخالف لي بنسبة 2% لا أتهمه إلا أن أسمع وأرى وأسعدت أتكلم ليه؟ لأنني ممكن أحياناً الواحد تأخذ العصبية وأنا مشكلتي عصبي قوي على المنبر باب عصبي جداً على المنبر ممكن أخرج عن شعوري بالكلمات فممكن بعض الإخوة اخبطني كلمة أطلع على المنبر خلاص بقى فاتكلم في قضية هو بلغها لي وفجأة في النهان القضية على في شوش شفت بقى؟ توقعك أنت في حرج زي ما حصل مع الشيخ رحمد حسان لما قالوا بشار سجد إيه للآن مسكنها له؟ إلى الآن بيعيروا بها إنه إذا تسجد مش تستوسق مش هو هواتنا اللي مسكنها له الكلاب دول اللي مسكنها له هم دول يعرفوا معنى سجد الشكر والله ما يعرفوا حاجة الناس دي أخوان عندها صفصات عجيبة جدا والله أنا بستغرب جدا لما تيجي واحد يتكلم فيه ولا. صلى الله عليه وسلم والله أقول له انت كذاب وأنا لما أومر أنه أشوق عن عم في قلوب بس هو بيقولها لغرض تاني، هو يقولها لغرض تاني، يقولك ربنا رحيم بين، برضه هو بيقولها لغرض تاني، لا أصدقه، ليه لا أصدقه؟ للشهادات بقى اللي حول كلها، هذا الرجل كان محارب أصلاً، اللي كلامه لا يزله كلام رسوله صلّى الله عليه وسلم، كان بالأمس بيستهذى بالأحكام والحدود، قال نرد طول خلا الله، نتنبرح بس نبرح، قلت إحنا ما لزمناش حكم الله ده انت مبارح بس قلت ان ربنا مليوش علاقة بالسياسة بس مبارح ربنا فوادي والسياسة فوادي والعزو بالله جاء النهاردة تقول لي قال الله لك آسف لا أقبلها منك أبدا إلا أن تظهر توبتك وتعلن براءتك من الكلام الذي قلته صح ولا أنا مخطئ فأنا عاوز يا أخوانا خبر قف لأول لا استنى ما أعرفش أنا معرف ما سمعت بعض الناس اتصل بي يا شيخ صفت فلان لا مش اتصلهم أصدقال الكذا، قل له سمعته. قل لي قالوا لي، طيب ماشي. وإنت بتقول لي أبنى على إيه بقى أبنى على إيه. أنا بقى اتكلم الزيو أبنى على إيه فده مش. واتهى الخطورة والله يا إخواننا فأنت أنت كن حريص على نفسك أكثر من ذلك الفيسبوك مش هيجي تحصل عنك الإخوة اللي على الفيسبوك اللي عملين زلطرته الليل للنهار ويجب أخبار صديقة أخبار كذبة ولبسه حكايات ورويات، يعني في أخواننا بعض البرامج بتلبس وجوه لأشخاص معينة تعرفين الكلام ده ولا لا ممكن تلبسني تهمة خلينا تكلم كلام وتلبسني وشه وتضيع للدنيا والله حتى بقيت في حين كثيرة جدا لأسق في الفوديهات لأسق فيها مما رأيت ان شفت البرنامج ده في منتهى الخطورة فحين كثيرة جدا لأسق في الفيديوهات دي إلا أن أقابل الشخص بنفسه وإلا أن أقابله أسكن السلامة من سكى من صمت نجا ولا أخوض بقى مع الخائضين وضيع وقت وضيع عمر على الفاضي يا أخواني أوقات كثيرة جدا والله يكون أوقات كثيرة جدا بالضيع في الفاضي إن لم يكن في الغيبة والنميمة والكذب والزور والمهتان بتحشي القلوب حقد وغل وأنا قلتها كلمة وأقولها وأكررها وسأظل أقولها أن في بعض الناس لها غرض أن الشباب السلفي يقضي على رؤوس الدعاء السلفين في ناس لها غرض كده ان يضرب تار السلافي كله ببعضه حتى يهدم رؤوسة سلافية ولو يهدمت رؤوسة سلافية خلاص انت بلاكش حاجة دلوقتي الناس هتجي دلوقتي الناس عاوزة تبكي وتعيط وعاوزة ترجع تاني صح يعني السنتين تلاتة اللي فاتوا عشان كان في ساعة كان هنا في الاعتكاف بفضل الله قبل كده انا واحد من الناس نظر لظروفي فكنت بقتي دائما على الاقامة فكنت أصلي مثلا يعني كل الأخوة اللي كانت تصلي هنا كنا الشارع ده كان يسد تماماً بتسد ليه اللي 27 دي يا أخوانا كنا بنسد الطرق بنسد الطرق عشان انكسرت لإيه؟ الناس ثلاث سنين تفاتوا دول الثلاث تكافات اللي فاتوا أنا واحد من الناس مع ظروف كنت بصلي في الحتة ده يعني في نص المسجد معنى ذلك فين الناس بقى حاسوا بالأمن حسو بالأمن كنت دايما أتكلم لما روح مكان مثلا أتكلم عن قضية الأمن من مكر الله عز وجل أوعى تأمن أنت وصلتش لمرحلة ولا راجل التمكين أوعى تأمن ممكن الدائرة تدور علينا بسرعة فأنا أرى أن من الأسباب التي خلتنا نتراجع خلنا نرجع ثاني أننا ما قمنا بواجبنا على الوجه الأكمل إلا من رحم الله فعلاً فعلاً حصل فراغ جامد جداً كثير جداً من طلبة العلم انشغله باشياء ما أنزل الله بن سلطان كثير جداً من الشباب شغل نفسه بما يعني لا يحسن ولا يفقنه وضعت القضية بسبب كده ضاعت شوف بقى استنادي. استنادي كل هجيلك هيوجع نفخك ويوجع دماغك هو الحزب الفلان صح ولا غلط؟ هو الشيخ فلان صح ولا غلط؟ هو مش عارف مين صح ولا غلط؟ وفلان سكت صح ولا غلط؟ مش عارف ايه الصح ولا الغلط؟ خلاص القضاه انتهت. القضاه انتهت وماتت. انظر بقى اللي جاي، ليس العيب ان تخطئ ولكن العيب ان تتنادى. الخطأ انت, انت اخطات، انت اول واحد كنت ناجبه للأم صح؟ ما انا لو فهمت نفسك وانت فهمت نفسك يبقى ننظر بقى الخلل جه منين؟ حتى أستطيع أن أعالج هذه الأم، فالأم تحتاج إلى علاج. يلزمنا إحنا كسلفيين تربة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كده كدراسة دراسة لننزل هذه السيرة على الواقع حتى نسترد قواتنا مرة أخرى وليس هذا الكلام للتصريط ها الكلام ده لا بوسي فيكم الأمل، أنا متفائل جداً. أول ما بلغني حته الصلاة على صلى الله عليه وسلم زي ما قلت الاخ امبارح استبشرت مع شدة غيظي وغلي استبشرت فالله تبارك وتعالى هو الذي يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم احنا قلنا ما قلناش سكتنا ما سكتناش ولكن الله عز وجل سينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم لان في بعض الناس بيقول انا ارفان ومستاء كل ما يشوف الورده دي ارفان ومستاء بكل قوة بيقولها الناس كتير بتسمع له الناس كتير جدا مقتنعة طبعا هو لو نظروا لها نظرة شرعية هنقول لو اسم الله تبارك وتعالى في مكان والاسم سيهان لا لا يجوز يعني الاسم مثلا هيجي عليه مايه هيجي عليه حاره هيعدي تن الكلام ده طبعا لا يجوز ان احطه في مكان يهان طب لو حطيته في مكان لا يهان من باب التذكير فيش مانع فهو لو بقول حكم شرعي هنقبل انما اقول عرفان ومستاء واحد يقول ليه بتتوزع ليه او ظرف بتتوزع ليه يبقى انتوا عاوزين حاجة من وراها عاوزينك تصلي على النبي سنصلي يقول عشان ما نقزيش مشاعر إخواننا النصار والنصارة ما هو القسيس بيمشي ناشر الصريب على صدره مرعاش ليه مشاعر المسلمين وهو في درب المسلمين الراهبة كتمشي في الشارع الصليب على صدرها وأخذ لغاية ركبتها، لماذا هي لم تراعي مشاعر المسلمين ولم تقولها مثل هذا الكلام وتجد إن الجهلة اللي ما أتبع كل نعق آه صح يقول له لا ده احنا هنثبت الورقة اقول له آه صح ده احنا نشيل الورقة عندك حق الصديقة بتعمل كذا آه صح أصلها بتشغل مش عارف عارفه أيوة صح الناس ماشية أيوة صح أيوة صح واحد عشان الموظفين دي تروح السابق عشر الصبح يعني قررت نفس في بعض الناس ساعة سابعة الصدر بيتريق. تارياء قال الله عشان نصلي الفجر ونيجر هو لا يصلي هو أصلا لا يصلي واحد تاني يقول يا عم وانتو مش عاجبك حاجة احنا بروح نخدم الغير وبنبقى فرحانين احنا بنقوم بدري طبعا واحد بيقول لي كده قلت له عشان بتجد المقابل وانت بتخدم الغير او بتروح بتسافر عشان انت في مقابل فهتقوم بدري غصب عنك عشان المقابل فهي لو كتب من كده أنا موافق إنه نشتغل من فجر ما فيش مشكلة أبدا بس يكون في صلاح للبلاد والعباد فهو لو جاب بكرة لو جاب بكرة طلع قالوا إن الناس تضررت من الساعة 7 هقول لك آه صح في مش ما ناس مشى كده آه صح على طول سواء بقى ليه عليه علي آه صح هو مشى كذا هم عالمو كده وصلو لكذا آه صح والإعلام طبعا بتاعنا ما شاء الله يعني بيروح يقوم راحين وراء يجي ييجي وراء خلي إعلام بكرة الصبح ينخد أي حاجة في البلد هقول لك أصح ناسف الشديد أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين أجيب الداعي خلاص ولا ترد الهدية إن أعطاك أحد هدية لا تردها لا ترد الهدية ليه من الممكن أن يقع في نفسه برضو لا سيما ان كان فقيرا ان كان فقيرا طبعا في بعض الناس لبسوا, لبسوا. الحرام ثوب الحلال تقادر رشوة قولك اصده هدية الطاجل جاب هدية فأنا باخدمه من باب الهدية ان انا يعني عاوز اخدمه اتعاوه اجاب هدية نقول له ده ايه رشوة رشوة بعض الناس يتكلمون النهاردة بيقول لي وقفت المصلحة ليه الله صلب كل اللي في المكان اللي كانوا قبل كده رجعوا تاني وكله فتح للدراج فالحاجة مش صدّت تخلص مش صدّت تخلص لي محتاجين يعني مئة ألف مئتين ألف نص مليون عشان يمشوا لإيه المصلح بحجة الهدية هل أنا لما بعطيك الرشوة لك هدية بعتلك بطلب نفسه عني أو مني لأن أنت تجبرن عليها اللي الأسف بعض الناس بيبلغن إن في امرأة في مجلس مدينة عندنا هنا تفتح دور خشي لها المواطن تفتح الدرج ما ما كانش عنده كده نظر تقفل الدرج وتقول له فت علينا بكرة يا أستاذ ما هو مش فاهم وفي ناس تصدق مش عارف حاجة انت وانت داخل مصلحة ايدك في جيبك من اول الغفير لاخر واحد هناك وانت ماشي رش ما هم كانوا عاوزين كده ما عاوزين الامور تبقى ماشية كده مش عاوزين حلال وحرام ونقف ولا مش عاوزين كلاما فواحد بقى يجي يقول لي الرشوة أصلي ذهدية واحد تاني يقول لي أنه راتيبي ضعيف وأنا مش قادر أعيش مش قادر أعيش واحد يقول لي أنه راتبت من جنيه مش عارف هو من منين كده وشغله في اسكندريا تقريباً وعبتها مروف فقول لي أنه بدفع ربعمل جنيه إيجار شقة وربعمل جنيه مش عارف يعمل جومة تاني درد بي طب هو عايش ازاي؟ هو عايزه لأنا عايز بالرشوة فأنت عاوز تحرمني منها ل بالرشوة اللي انا اخدها من الناس بس والله ده بيدوها الهدية انا مجبرهمش عليها كيف؟ فبعض العلماء رد جميل جدا عجبني في مسألة الرشوة قال انت تسرق سرقة مقنعة يعني بيسرق سرقة ايه؟ مقنعة بدل ما تروح انت تسرق من الدور لا بيتمدي يدك هو بيعطيك بي كأنك حرامة كأنك سارق. لو باقت بك الدنيا هل يجوز لك أن تسرق؟ لك استغفر الله سلق حرام نرشوة <تصفيق> لعن الراسي والمرتاسي <تصفيق> ولا كديه ديه دي عم الشيخ والله مش رشوة أنا ده أنا كنت خلصت المصلحة من غير ما يدفع <تصفيق> بس هو اللي صمن فأنا تحركت منه <تصفيق> بتحرك منه <تصفيق> هنعمل قل له راجل محروق <تصفيق> هنقول له لأ جاله ذكر بطل محروق <تصفيق> هيسبيه يسيبه جاله في فلسطين وفي تا هيسيب هطب <تصفيق> باله أنا والشيف ولا تدريب المسلمين طبعا لا تضرب المسلمين الا ايه يعني إيه إيه الا طبعا في حد أو تأديب لو كان يؤدب أو في حد لابد أن يضرب يضرب على ذلك ولكن ان سيدنا يتلطف معهم بال ايه بالقول والفعل وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب المثل الاعلى في ذلك كما يقول انس ان سيدنا ضرب ما ضرب رسول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما ولا امرأة ولا ولا امرأة ولا خادما من يضرب ها زوجته ها؟ يضربها في أول نهار ها؟ ويريدها في آخر ليل يضرب زوجته بحاجة نوي راجل ومش يسيطر على المرأة إلا بكده فإنه مثلا لما ضرب شيئا قط بيده لأمرأة ولا خارنا إلا أن يجاهد في سبيل الله ومن نيل منه شيئ قط فينتقم من صاحبه إذا أردت أنه منتقما لنفسه قط وما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى كان يغضب لنفسه قط شف ليه يا أخوانا لا نجسد هذه الأخلاق فينا ليه صعب صعب أننا نكون حسن الخلق صعب أننا نكون سهل هيين ليين يقول من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار صعب والله ما صعب إنما العلم يتعلم والحلم بالتحلم درب نفسك درب نفسك لتصل إن المسلم ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن حسن خلق حسن خلق فين حسن خلق بين المسلمين فين التواضع فين الريف كلين فين الحكاية إخواننا محتاجين إحنا نرجع مثل هذه الأمور مرة ثانية لا سيما مع شبابنا مع الشباب الشباب لازم يفهم مثل هذه القضايا لازم ويرب عليها لازم يترب عليها حتى نحفظ ألسنتنا عن القيد والقادر طيب يا هنا بيقول ولا تضرب المسلمين هل يجوز ضرب غير المسلم ده لو كان خادم غير مسلم يجوز ضربه كان صاحب زم أو عهد ها؟ لا يجوز ضربه لا يجوز إيه؟ ضربه والأصلا عامله معاملة حسنة لعل الله عز جل أن يهديه وشح صدره للإسلام هو فيه طبعا أنا يعني على على شرط معكم لأنا قلت أجيب الحديث المرفع فقط ولكن أنا أعجبني حديث موقوف عن آب الدرداء رضي الله عنه اللي حديث رقم 119 اللي هو باب سوق الملكة طبعا وفيه حديث ثاني اللي هو المفروض كنت أقوله عن علي صلى الله عليه قال كان آخر كلام النبي يمسلم الصلاة الصلاة تقول الله في مملكة أيمانكم وأنا عارف أنت كلك عارفينه ونطافين الحديثه عشان كده انا ايه قلت نعدي هنا احنا كنا هنقف عنده بعض الحاجات اصل خلينا نعدي وناخد ده لان عجبني جدا كلام ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه كان يقول انه كان يقول للناس نحن اعرف بكم من البياطرة بالدواب البيطره اللي هو جمع مفرد مفردها بيطر اللي هو الدكتور البيطري اللي هو بيعالج الايه الدواب في نحن اعرف بكم من البياطرة بالدواب يعرف مين اعرف مين بالناس ولذلك لابد أن تكون ذكيا فطنا في تعاملك مع الناس لازم يكون عندك فطنة وحنكة تعامل مع الناس تنظر للمرء لما يتكلم معك بعض الأمور يعرف قدره ويعرف وزنه لأنه انت ممكن تتكلم مع واحد تحتقره له عنده له وزن عند الله تبارك وتعالى وعند الناس فقول ما يبدأ يتكلم أنت تستصغر نفسك أمامه لا من الأولى والأفضل أنت تبدأ معه بالحسن فإن ظهر غير ذلك خلاص تتأدب معه وإن يعني ظهر ان هو اعلم منك يعني لابد ان تعطيه قدره ولا تحقر احدا من الناس ابدا اياك دايما تعتقد الناس كلها افضل منك وان ده اعلم منك اي حد قبلك اعلم منك وافهم منك واقرب الى الله منك ولما تعامل معاه اتعامل معاه بما تحب ان يتعامل معك هو ولا تبتهم احدا لأنك أنت قبل ذلك كان فيك ما فيك فمن الله تبارك وتعالى عليك بالهداية والمؤمن لا يؤمن حتى يحب الأخي ما يحبه لنفسه فشوف هنا عاوز أقولك أن أنت لابد أن تكون ذكي، تعرف الناس وتعرف فكر الناس وأن تتكلم مع الناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب قد عرفنا خياركم من شراركم أما خياركم فالذي يردى خيره ويؤمن شراره طب أبو الضرداء عرف خيره من شر منين من معاملة ولذلك, ولذلك أهل الخير يظهر أثر هذا الخير عليه في طريقته في أسلوبه في كلامه في سمته في دله يظهر وأهل الشر كذلك وكله يظهر في الوجه لأن الوجه هو من المي من المواجهة ولذلك سمي الوجه المحية ليه المحية؟ أول طليعة أول الطليعة تنظر إلى, إلى الوجه في وجه كده تراه تحبه تراه هاشا بشر وجه تشوفه تحبه وطبعا حضرني حديث الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف ابن رجب رحمه الله يقول أن الأرواح خلقت قبل الأبدان فالتقطت الأرواح في الأذل فلما خلق الله تبارك وتعالى الأجساد نزلت كل روح في جسدها فتقابلت الأجساد فالتقت الأرواح مرة ثانية ولذلك انت ترى إنسان أول ما تشوفه تقول أنا أعرفه من زمان بالرغم أنت أول مرة تشوفه وأول مرة انت ممكن مثلا تعد قدام شخص متعرفش مين ده وأول ما يبدأ يتكلم معك يقع حبه في قلبك يقع حبه في قلبك تحبه ويشعر أن فيه ألفة بينك ومينه وانا شايف ان ديات والله من, من حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه ولذلك المؤمن بيبقى عنده فراسة المؤمن بيبقى عنده فراسة تقعد مع الانسان تتكلم معه تعرف ايه اللي في داخل هذا الانسان مش على الغيب طبعا بفراسة يقذف الله تبارك وتعالى في قلب من يشاء من عباده يفهم اللي قدامه دعوه وفي ناس بسم الله ما شاء الله عليه يعني بمجرد بس من كلمتين اتنين يقولك انت فيك كذا انت بتعاني من كذا على طول عنده فهم رزقاه الله تبارك وتعالى إياه فابو الدرداء أعوذيقول كده أن احنا عارفين خياركم من شراركم أما خياركم فالذي يردى خير ويؤمن شره تجدوا سباقا إلى الخيرات يفعل الخير دوما ويكف الناس عن شره أو كف شره عن الناس يكف شره عن الناس وأما شراركم فالذي لا يردى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره طبعاً يعطق مهرّر رجل يريد أن يعطق نفسه، فسيده لا يريد ذلك. يريد أن يكون حراً فهو يظل إيه ممسك عليه حتى يخدمه ويقوم بخدمته ومشابه مشابه ذلك. لذلك يعني حتى أشوف خياركم الذي يرضى خيره احنا قلنا حديث قبل كده عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيه. مم. لا حديث حديث قريب جدا ماشي خيركم خيركم لأهل ماشي بس في في حاجة أقرب خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوه شوف الفقه هو اللي خلّي له مكانة ومنزله له مكانة ومنزله وطبعا خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله الأصل بقى في الإنسان أن يبحث الأمور. كيف أكون ممن يرضى خيره ويؤمن شره وإن من الناس ناثا مفاتيح للخير مغاليق للشر. تجد مفتاح للخير بعض الناس مثلا يعني يأتي بعض العصار لبعض الناس يقنطهم رحمة تبارك يعني خلاص الدنيا تسود قدامه وشي بعض الناس يقول له كلمتين يزوب كل اللي في داخله من الخوف من الله تبارك وتعالى طبعا مش أقصد الخوف بالكلية أزول لا الخوف في القضية دي إن ربنا مش أقبل منه مثلا توبته لا هو يعطيه الأمل طبعا مشاهد حديث الذي قتل تسعة وتن نفسا لما صدق مع الله تبارك وتعالى دلون على أعلى مقال الأرض فدل على راهب قتلته تسعة وتن نفسا هل لي من توم قال لي فقنطه وقسه من رحمة العزل فقتله فكمل به المئة لما ذهب إلى العالم حتى تعلم فضل العلم العلم شوف كل شوية نجيب نلاقي العلم في كل طريق فلما دل على العالم فقال من الذي يغلق عنك باب التوبة باب التوبة مفتوح لا يغلق فرحمته واسعة سبحانه وتعالى فانت بقى تكون مفتاح للخير ممكن واحد يجي فعلا مرعوب يعني واحد مثلا كان عنده وسواس في الموت خوف في القبر كان صادده يعني بيبقى قاهر الناس الله لا يرفع فيها أما بيصيب الإنسان أرى أنه أشد من السحر و وال... صعب جدا لا صلاه سلامه فجاء قال لي انا ما بنامش بقوله قال لي الموت قدامي والقبر توه بختك فوصلني كده قال لي يا بختك قلتوها نفسي تعيش اللحظات اللي انت عايش فيها فالراجل استغرب جدا قال لي يعني ايه ده أنا حياتي متضمرة قلت له ما هو ده العيد بقى فيك ان حياتك متضمرة في كده لا انت لابد ان يكون قضية واحد اثنين ثلاث انا عاوز الشاهد اقول احيانا انت ممكن ترد بالتجواد يكون صعيق على صاحبه يقنط ويقاسه مرحمة الله عز وجل ولذلك تكون ذكي في اختيار الالفاظ اللي انت تتكلم بها يعني بعض الناس يحلم او يرى رؤى هي شر فمثلاً يرى يرى طبعاً مش أقولها عشان ما تعرفوش السر في المهنة مش أقول الراوش أقولوك عشان في سر المهنة هنا لما بيرى شيء معين معناه إن هي موت قريب له قريب له أو صديق حبيب له لا فلما أسأل أقوله ستكون أطول من أقرانك عمرا أطول من أقرانك عمرا أنت تكون تقول عمر فما فهمت معنى ان انت تكون طول عمر يعني ايه ان انت عمرك هيطول وهتشوف ناس كتير جدا هتموت هتنزل فانت هتكون اطولهم عمرا فقوله انت اطول عمرا من اقرانك او احبابك يقول يعني ايه طبعا كباله ازاي انا مش عاوز اقول نهاره ايه مباشرة لان رؤي على جناح طائر انطولت وقعت فغالب الرؤى اللي بجيلي كده ابشره الاول يعني لازم ايه حسسوا ان فيه وبعدين أبدأ أدينه القضية شيئا شيئا أنا عاوز أقول لإخواننا دي محتاجة طبعا حنكة حكمة ومحتاجة دربة ما بتجيش بين يوم وليلة محتاج أنت تتضرب فهلوه ف... مش فاهمين تعاوز إيه لا. أصلا أنا كنت لست حدث كان رجل سألني عن سؤال رؤية فقلت أن في حد هيموت في هذا البيت ففعلا بعد أسبوع اتصل بي قال لي يا شيخ الراجل مات فزعلت جدا من أقولتها هي طبعا تقولها صحيح أنا كان تقولي صحيح بس كنت أنا عاوز إيه مفروض أكون أختار الفاض بحس نوعي ممكن يتشائم بس هو طبعا الحمد لله لما يتشائم وظننا إنه عملاق بقى في إيه في الرؤى فكل شوية بيدلي الناس عليه وأنا ما أعرفش أقول على فكرة كل الرؤى أن في رؤى لها علامات كده بعرفها وفي رؤى ما بعرفهاش يعني في رؤى ما بعرفهاش ولذلك أنا كتير جدا أصحاب الرؤى طبعا النساء أكثر الناس الرؤى يعني ممكن الأخت مثلاً يعني أحياناً تصل بها النساء تقول لها أسأل حرك عن رؤية تسأل مثلاً نخش في عشر رؤى ممكن تحكي عشر رؤى إنها رؤيت ورؤيت ورؤيت ورؤيت طبعاً هي معذورة لأن في ناس ما تعرفش تقويل فبتخاف تبقى خايفة طب الرؤية دي معناه الرؤية دي معناه الرؤية دي معناه واخد بالك طبعاً هو مش مزموم يعني بتسأل تريد أن تعلم وتفهم وفي بعض الناس مثلا ما بيحلمش والنفس احلم اقول له خليك في حانك ممكن تحلم بمصيمة خليك كده احسن <تصفيق> لا اصدرا في مواقف حصلي كان بعض الشباب اتصل بيا في نصف الليل حوالي ساعة 2-3 بالليل فاطفت التليفون تلنا يرن يرن المهم ان الفجر صليت ورنت عليه انكسرت الرن طبعا قال لي يا شيخ والله أنا كنت قاعد بالليل فافتكرت حلم شفته وأنا عند عشر سنين قلت له الأول قبل ما تقول حضرتك عندك كم سنة دلوقت؟ قال لي 27 سنة قلت له أنت بقى لك 17 سنة شفت الرؤية دي قال له آه فأنا لما افتكرته قلت اتصل بالشيخ و أسأله عن تأويلها فقلت له يعني نار اللي يعني. قال لها مانا قلت أني حرك بتصلي خيام الليل بقى فقلت ايه بالمرضة؟ طبعا ما أدركت أنني أصلك خير من ليه أنا كنت نايم وحضرتك أزعكتين وعملت لي توتر يعني أنت كل شوية ترند ترند وفي الآخر طلعت رؤية شفتها وأنت عندك عشر سنين ومن حسن حظنا أن أنت تفتكرها في الليلة دي. بعد سبعة عشر سنة فده طبعا يعني بدين من أصرف المواقف اللي حظ طبعا بتحصل مواقف على فكرة ذي حدث ولا حركة صار موقف كتير جدا من هذا القدير فأنا عاوز أقول يعني لازم تكون عندك حكمة وحنكة في التعامل مع الناس وتكون رحيم تعرف تكون رحيم ليه؟ ليه؟ لأنك إنت كنت قبل كده محتاج اللي يرحمك تكون رحيم بيك وأحيانا الشدة بتكون رحمة بيك أحيانا الشدة بتكون رحمة بيك إنتا في ناس يا إخوانا ما بيرتضعش بالأسلوب اللين تخبطه خبطه على وشه يفوق ودي بتحصل في بعض الناس كده تجدوا إنه ممكن يضغط عليك يضغط عليك يضغط عليك ومبختوا خط في فوق لنفسه وفي ناس بفضلها ثابت بكده بالشدة في بعض الناسول ما هي الشدة ما تنفعش في الدعوة الله أقولك مش كل شخص الأصل في الدعوة أنها تكون برفق ولين ولكن أحيانا يجوز الخروج عن هذا الأصل هو بحتاج شدة في موطن الشدة واللين طبعا في موطن اللين والأصل في الدعوة أنها تكون بلين وبرزق ولكن من الممكن أن تكون الشدة أحيانا من الحكمة ودعو دى ربك بالحكمة والمعيضة الحسنة أسأل تبارك وتعالى أن أهدئنا أيكم من سؤال السبيل هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله من محمد وعلى آده صلى الله عليه وسلم علمها هناك توسع ما أنا شايف أنه في توسع المحتاج طبعا ضوابط تفسير الأحلام محتاج الرؤى ضوابط نعم. طبعا هي الرؤية الصديقة غالبا ما تكون قبل الفجر. وتكون سريعة ما تكونش بقى حاجه كبيره قوي يقعد يحكي لك ساعة ساعة وخرجت من ده وطلعتوا 10 وقمت ثاني طلعت طرط ومش عارف ايه كل ده طبعا كله ده كله من الشيطان مابستنا نه ده وانت احيانا في مواقف العقل بطل بتدخره من سنين في مواقف كده من سنين وتجي لك بعد كم سنة العقل بطل ادخره يجي بقى في ليله كده تقوم تعبني انا وتعب عصبي معاك هو طبعا علم الرؤى علم علمه له ضوابط اللي انا ما احطوها وانا شايف ان اكثر منه علما فراسه يعني الله تبارك وتعالى بيعطي الفهم العالي لتفهم المراد من الرؤى هو فيه بعض اللي ما قالوا انها مجذوبه عن ابن سيرين والبعض يعني اثبت صحتها اليه ور يعني اطلعت على بعضها يعني لقيت التأويل فيها حسب في بعضها او بعض التأويلات يعني انا ما شفتش كله طبعا بس ما تشتغلوش في التأويل مش مش تناموا ها لا انا قلت اصدق الرؤى قبل الفجر ولكن ممكن تحدث رؤى اثناء النهار ولذلك انا قلت لك الرؤى بالذات بتكون بشاره أو نظارة حاجة سريعة ما تكونش ساعات كده تحكي ساعة وفي طبعا فيه تأويل بالقرآن تأويل بالسنة تأويل باللغة تأويل بالاسم بالمثال يعني مثلا فيه قضية مثلا معينة وجي اسم فيها جي اسم الاسم ده بيدل على ايه على كذا اعرف ان تأويل الرؤى في الاسم, الاسم. مثل معين بي منه شطش مثلاً، يعرف أنت أول رؤيا فين؟ في المثل، جت آية معينة، لازم يكون عندك بع علم بالحاجة دي. نصلي ما هو أولها خلاص؟ عاوز تأوي اللي بعه. <تصفيق> وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين هو أول أول النفس <تصفيق> الله العظيم لعل الله عز وجل يرزقه لو طبعا القرآن محمود رؤية القرآن محمود وصول إلى مطلوب وصول إلى مطلوب القرآن طبعا كلام الله تبارك وتعالى فرؤية القرآن يعني مثلا قرأت الفاتحة لو رأيت أنك تقرأ الفاتحة الفاتحة ها مين ايوه في فتح من الله تبارك وتعالى عليك رحمة و قلنا الأسماء لها لها مدلول ممكن يرحمك الله تبارك وتعالى الدنيا و وممكن و أنت يكون متصف بهذه الصفة ما هو بس ما تجيش ما تقول بقى الرحمن لوحدها ما في حاجة و الرحمن صورة الرحمن صورة الرحمن بقولها لا مدبوبه ما شاء الله كويس جميل لقطه حلو <تصفيق> ما انا مش اديك كل حاجه واحده امال هسترزق منين ها هسترزق منين قالوا يا شيخ شفت كده استرزق منين ما انتوا كلكم دلوقتي عاوزين تاخدوا كل حاجة ما ينفعش ما لازم استرزق برضه انا في البيت نخلي العداد شغال <تصفيق> ليه لا هذا دعكه محموله الفائده الكبرى ان انا اكثر استفاده منك انت كسائل يعني انا بسعيد جدا ان اخ يكلمني في مسألة علمية فرحان قوي او اخت مثلا تتبقش معايا في مساله ابقى في منتهى السعاده ولذلك يعني انا الحمد لله يعني لا اغلق بابي ابدا واللي يعني عندي كتير بلوموني ان انا كتير ان انا برد على تفاصيل كتير جدا فبقول إن أحيانا النساءل متوقف حياته كلها على كلمة واحدة. فلو أغلقت في الباب في وجهه ممكن يضل ولا أزول. واقع في مشكلة. ما. يزن مايك. هعرف رقمك. وطبعا وطبعا ما قال كده. هل الباب بابه؟ توظيف الأموال؟ قل لي الصفة، قل لي الصورة ينظر الشركة دي شغالة في إيه؟ والربح كيفية أعطى تجارة العملة؟ هو طبعا تجاره العمله يعني مختلف فيها يعني بعض العلماء قال ان هي لو كانت تضر باقتصاد البلد فما ينفعش اتتاجر فيها في سوق الصودي اما ان كانت لا تضر خلاص يجوز التجارة العملة وطبعا الحمد لله يعني هنا الحمد لله انها ما بتضرش لا بعيد ولا قريب هو الاقتصاد مضروب مضروب مش مستاهل مش هستناك انت اي يعني في المية نسبة مئويه ولا نسبة نسبة ماوية ما فيش مشكلة. إنما في ناس بتسبة الربح يقول لك لك 100 جنيه على الألف مس مثلاً أو عشرة آلاف جنيه ليك 100 جنيه ويثبتها يقولوا لا هذا ربح أنت في حاجة غلط فيك. الأصل إن في ربح وفي مكسب وخسارة إذا لم يفش خسر ما هو هل ما بيخسروش فعلًا؟ لو سبت إنه بيخسروش فعلًا خلاص؟ أما لو سبت إنه نخسارة وبيديك برضو ربح هذا ربح. هذاربة. طب لو دلوقتي هلك رأس المال مع هذه الشركة، هلك رأس المال بتعكنت مع هذه الشركة. هل الشركة دي تضمن مالك بمعنى ان خسرت خسرت مالك كله؟ هل تيجي تقول للشركة ما ليش دعوة لي مالي يا شركة؟ ولا ايه الحكم الشرعي في القضية دي؟ يسقط ماله بالخسارة؟ طولاً وحيداً مطلقاً ولا في تفصيل؟ المكسب الخسر؟ ها؟ هي وزي المضاربة الإسلامية أنا دلوقتي بضارب المال ضاع صح؟ إذا ما أكسب هخسر. طيب نقول إن الشركة دي فرطت في المال فرطت في هذا المال ودخلت مثلاً تعمل مضاربة في شيء معروف من خسران تفريط ولا مش تفريط؟ الشركة أنا تضمنه ولا لا تضمن؟ تضمن بالتفريط طب إن لم إن لم خلاص يبقى الخسارة على رأس المال. واحد يقول لي إذا أنا مالي إذا ما هو لازم يشيل معاه في الخسارة؟ أقول لك ما هو قام بالمجهود والمجود ده خسارة ولا مش خسارة؟ المجود البدن خسارة ولذلك الخسارة ما تقع تقع الرأس المال وليس على. نعم لو لو مفرضك لو فرطت طبعاً. عليها على الاثنين هو لازم يشارك معهم بس أنا أرى أنها لو فرطت تفريطا يعني تفريطا خالصا هي اللي تحمل لا يتحمل رأسا فلا هي فرطت زي الطبيب لو فرط طبيب لو فرط يتحمل الجناية ولا لا يتحمل طب هو لو أخطأ بغير تفريط لا يتحمل مع أنه أخطأ بس لا يتحمل الله أهلا هذا الحمد لله رب العالمين نلتقي بقى مش عارف هنكمل بعد رمضان ولا لا مش عارف السنة قالوا هنكمل بعد رمضان التمهيدي قالوا لغاية ما نخلص الكتاب الحج إن شاء الله لأن أنا قلت الإخوة أمس إن خلاص آخر مرة فبلغوني نحنا نكمل إن شاء الله بعد رمضان نأخذ لغاية الحج إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. طبعا إن شاء الله أنا موجود على طول هنا إن شاء الله إلا أن يحدث في في في الأمور شوي. آه أنا أوزع يعني من باب إن أنت تحفظ بس يعني باب ال عشان بعندك ملكة يعني أنا خسرت كثير جداً أنا مع على عالسنة حفظتها خسرت بلغة لما بقى حفظ دلوقتي تفرق تفرق كثير مو ممكن تحفظ الحديث وتقوله مرة واثنين ثلاثة وتتجي بعد فترة تنسى وده مشكلة دي مشكلة كبيرة فلما تحفظ من البداية كده بتثبت لان في قضايا يعني احنا بفضله تبارك وتعالى في قضايا لا افتح لها الكتب على الاطلاق قضايا فقهية ما افتح لهاش كتب خالص بقى لها مثلا 15 سنة 20 سنة 10 سنين خلاص ليه حفظتها في وقت خلاص ما نتنسيش وفي ومع التكرار يعني انا بقول لكم ان انا بسعد جدا للأخ أو أخت تفرشني في الفسال العلميه مع التكرار لان تثبت خلاص تثبت القضية وأنت بتنشط نفسك والمعلومات ودايما أقول لكم ان الطالب هو اللي بشغل الشيخ الشيخ قوة كامنة قوة كامنة دي تظهر إمتى لما حد يبدأ يحركها الورقة والقلم الكتابة احفظ الشطر الشطر الحديث واكتبه واحفظ الشطر التالي واكتبه وروح قافل واسمعه النفسك. بعد ما اسمعه النفسك اكتبه كله بقى من راحت. يعني بعض العلماء كان أما عن الحفظ يعني كيف نحفظ فقال ما المانع أن تجلس وتقرأ الحديث تابعين مرة هو عنده همه هو علم جليل في المملكة كبير السن مخضرم الشيخ سمعان حفظ الله. يقول ما المانع أن يجلس الطالب ويحفظ الحديث ويقرأ الحديث تابعين مرة حتى يحفظه ايه المانع فأنا الموضوع ده جدا ايوه فعلا ايه المانع عشان الحديث ما يفلتش منك بعد كده خد بالك حته العقوف على الحفظ دي بتعجبني جدا تتختلي مع نفسك كده تقعد تحفظ مع نفسك زي الدورات اللي بتتعمل احيانا في حفظ السنة الشيخ يحيى اليحيى كان عمل دورة في حفظ كتب السنة السنة بهذه الطريق الطالب يقعد في المسجد شهرين من الصبح منين وهيحفظ 10 ورقات يحفظهم كل يوم بغض نظر ومكان حديث مثلا الكتاب مثلا 200 ورقة يحفظ الكتاب في 20 في 20 يوم 10 ورقات كل يوم ويجي يسمع آخر النهار فتخيل انت في مسئولية وهتسمع آخر النهار عشان تجتاز المرحله دي هتعمل ايه تبذل خساره جهدك في الحفظ هي دي كويسة فإن انت فعلا بتعرف حاجات كتير جدا ما كنتش عارفها بس تعبها في حاجة إن لم تراجع ما حفظ بيضيع زي القرآن تعهدوا القرآن فإنه أشد تفلوتا من الإبل في أقاصيها فبخلص اللهم فالحفظ لما تحفظ حاولت إيه تابع لي والمرجع حتى المواد اللي أنت بذكرها دي لو ما تبعتش دوما ورجعت المادة ممكن تتفلت منك يعني أنت دلوقتي عشان تذاكر هتذاكر عشان الإمتحان وأنا مش طريقة أبنم لا أنا مش عاوزك تذاكر عشان الامتحان عاوزك عشان تحب العلم، ولو حبيت العلم هتفهمه، وسهل جدا ان أنت تحفظ مسائل كثيرة جدا في العلم، ولو فهمتها تحفظها، فلو فهمتها تحفظ، ويكون عندك ملكة وأرض أيضا بحب طريقة المناقشة بين الطلبة، الطالب يقول قضية ونتناقش فيها جميعا، ودي اللي خلتنا وإحنا في بداية الـ الـ الالتزام على الطريق نحفظ أحاديث كثيرة جدا كنا نجلس مجلس 10-15 أشخاص في أي بيت من جود. ومثلاً أخويا عاوزين نقول عشر أحاديث عن الصبر، فكل واحد يقول إيه فيما فيما يحفظ، فانت قلت وانت قلت وانت قلت كلنا كنا نحفظ من بعض، وهي جد تخليك بقى إيه عندك نشاط وعندك حيوان إنت تحفظ أكثر وأكثر عشان لما تقعد في المجلس تستطيع أن إنت إيه تطلع اللي عندك زي ما أقول يعني أو, أو تدلي بدلوك طريقة المناقشة تعبت طلبة تفيد جداً، لسنا مثلاً في المسائل فقهية مثلاً مثل يعني. انا بحب طريقه الفقه المقارن جدا طريقه احس ان اسهل من ان انا ادرس فقه كده اكاديمي الفقه المقارن تعرف المذاهب فتخيل لو مسكنا مساله مثلا حكم قراءه الفاتحه خلف الامام وكل واحد فينا نقول بقى انت تقول قول فلان وانت تقول قول فلان وانت تقول قول فلان ونشترك احنا الثلاثه مثلا لان المساله ايه معروف ان هي وسط قراءه الفاتحه خلف الامام فاما تيجي انت تدلي بدلوك وهذا والثالث انتم هتبقوا مكملين لبعض فلما تكملوا بعض وتنقشوا في المسألة مسألة تثبت عندكم التلاتة مش هتنسوها أبدا إن شاء الله فأنا يعني أشعر انتم مفتقدين حاجة كذا انتم مش مرتلازمين مع بعض ولذلك في بعض الناس بيعمل بسماك جروب تقريبا مثلا على النت ويبدأوا ايه قولك هنقفز عشر حديث النهاردة والتسميع هيكون في النقطة كذا الكذا على الصفحة نفسها فدي طريقة كويسة جدا كله حب دفع الرأيه، أنا بقول لحضرتك حضرتك عاوزين نحفظ مش ندفع عن الرأي، لا لا نحن عاوزين نحفظ، أنا بقول أنا بقول إخوينا يعني ما من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، التجربة بتبقى خير شاهد، لما افتقدنا إحنا الحاجات دي فترة طويلة جدا، قلنا يا ليتنا، فإن إحنا فقمنا عاوزين ندل إخوينا عليه، ما هو أنا أنا دلوقتي جربت حاجات كتير. فأنا بتجربتي بقول لك أعمل كذا أنا شايفاً أن ده الصوت من وجهة نظري أنا وليس إلزام لك أنت أنت إن خدتها فبها ونعمة وإن تركتها على عين وعالرأس زي طريقة الأسهم في المذاكرة دايما أقولها لإخوة طلبة طريقة الأسهم أنا من وجهة نظري أسهل طريقة في المذاكرة في واحد يقول لأ أنا وجهة نظري أنا إن أنا أعمل واحد اثنين ثلاثة مشكلة. دي طريقة أقول لما جربتها الأسهم هذه الوقت خريطة الشجرية يعني على سبيل المثال مثلاً أقسام المياه مثل المياه وأومحططة في دائرة كده ماشي كده وطلع بقى من دائرة واحد اثنين ثلاثة أربعة وما أقسام المياه كم الأول هم مربعة ولا خمسة ولا كم ولا على طريقة على على مذهب مذهب الحنبال ثلاثة مذهب مئتي اثنين فهو أقسام المياه مثلا الطهور خد بالك الطاهر ماشي كذا المستعمل النجس ماشي كذا أنا دلوقتي لما جا أقول لك أقسام المياه هتقوم بزينك شايف الشجرة آه كان الأول كذا والتاني كذا والتالت كذا دي <تصفيق> لما بذكر أنا بيها لما جا زكر لك بيها ديمفعن الله طبرك وتعالى بحفظه طريقة كويسة جدا يعني سألت كثير جدا من اللي أنا قلت لهم قالوا فعلًا استفدت منها استفدتها جميلة جدا ليت شيخ سعودي عمل فقه من كتاب من مدرسة سبيل والإنصاف بنفس طريقة تماماً طريقة الأسهم دي وعمل كتاب الفقه شوف داخل مدرسة سبيل والإنصاف في ملزما لا تتعدى خمسين صفحة فأنت تفتح الصفحة تلاقي كل الباب قدامك فهذي تسهل لك القضية يعني في بعض الناس تستصعب الشكل يعني أنت لو فتحت الكتاب ده تستصعبه كده مثلاً إنما لو جيت عملته بالطريقة دي هتحس نوعي في تبسيط وففضل الله ناس كثير جداً مشوا بيها وقالوا أنا طريقة كويسة جداً وعملت معهم يعني جابت نتيجة كويسة جداً أنا حاول لكم اسمه إن شاء الله بيزن الله ممكن ممكن أنها موجودة لأ هو عملها مش عارفها كان يسمها إيه فأنا أول ما فتح قلت إذا ده كلام حمبل كله فأبسط وأقلب ده هو الرجل مزاب حمبل ولا إيه طب انا بقى ما ايه ما خدتش بالي خالص طبعا من الانتقاب فورص برجع بقى الاصل الكتاب لقيت ان هو قال انه يعني اعملها بطريقة المنظر السبيل والانصاف معاه فجاءت طريقة كويسة جدا يعني. هو طبعا حفظ الحديث الشقين يعني اما بالسند اما بالمتن انا مش احفظه بالسند لان انا لا اعتني بالسند انت ان كنت من الذين يعتنون بالاسند احفظه بالسند نكون ممن يحب الأسانيد والاعتناء بالرجال يحفظه باستنى أما إن كنت زي حالات الحديث عشان تطلع منه الفوائد إما تحتفظ بالمدن يحفظ مدن الصحابي بالمدن وخلي لك مثلا كراسة للحفظ كراسة للحفظ زي ما كنا بنقول للطلبة في المدارس لخص المادة لو لخصت المادة ترتاح، صح؟ أنت لو جيت في آخر السنة لخصت المادة ولذلك أنا عاوز أسألكم سؤال كم مادة لخصتها النهاردة وانت في النهاردة أنت تذكر من الكتاب ومن شرح الشيخ بس. صح؟ لخصتها في كراسة؟ أكيد في أكيد ناس لخصت في كراسة لما يجي لخص في كراسة هيبقى استفاد من المادة كم في المئة؟ يعني هو استفاد من الشيخ كم في المئة؟ أقول 20% لأنه ممكن مع كتر الكلام ينسى بعضه بعض. لما يكتب كمان في كراسة اللي, اللي عرفه يلخص كمان 30% على الأقل يبقى كم؟ 50% طب لو قرأ الكراسة مرة ثالثة يكون حصر 70% ليلة اللي امتحلها وقراء خلاصة بالمادة كلها محفوظة عنده. ولكن اكثر الناس عاجزون عن فعل هذه الطريقة معناها افضل الطرق على الاطلاق في المذاكر تلخيص تلخص تطالب وتخلل كل مادة كراسة المستقلة وتحاول بقى إيه؟ يعني المادة وانت بتلخصها كده تحاول بينك وصين حط رأي الشيخ بتاعك عشان تبقى عارف ان ده رأيهم وممكن تتخلفه بس أنت عارف تبقى رأيي فلان كذا عشان فيما بعد تستأنس برأيها يعني أنت تكتب التلخيص هو ماشي وتقوم كاتب بين قصين وهذا رأيي فلان عشان تبقى عارف وإنت من خلال المذاكرة هتطلع أسئلة هتطلع إيه ليه أنتوا كلكم ما بتسألوش في الماضي السلام عليكم <تصفيق> لأنكم ما عليكم سلام مش... عليكم <تصفيق>